النَّهادُ والصَّابِئونَ والنصارى مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ وعملَ صالحاً فلا خوفٌ عليهمَ ولا هم يحزنونَ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على نساء داود وعيسى بن مريم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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه متخذوهم أولياء متخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون